الحلوين كان يا مكان كان في ملك وفي يوم من ايام الحدوته كان الملك عايز وزير والملك نده لكل من في القصر وقال لهم انتم اللي في القصر جنبي لا استغنى عنكم ولا تستغنوا عني وان كان على الناس اللي في المملكة انتم اللي اقرب مني وانتم بتمنى الوزير يكون منكم واللي عايز يبقى وزير يجي هنا قدامي كل من في القصر جمل الملك ووقفوا قدامه والملك قال اللي عايز يبقى وزير يسمع كلامي لكن ما يسمعش كلامي وكل من في القصر استغربوا من كلامه جرأ يا ملك يقف قدامك وهم وقفوا قدامك يسمعوا كلامك ممكن يسمعوا كلامك ما يسمعوش كلامك ممكن من بعد اذنك ما يسمعوش كلامك لكن ازاي يا ملك تيجي ازاي يا ملك حد يسمع كلامك إنما ما يسمعش كلامك ازاي الملك قال هو ده وهو كده اللي عايز يبقى وزير يجيب لي فرس ابيض اديني قلت كلامي اهو والشاطر يسمع كلامي لكن ما يسمعش كلامي الملك قال ده والناس استغربت والناس قالت يعني ايه ما هو يا اما يا اما يا اما نجيب الفرس الابيض ونبقى سمعنا الكلام يا اما ما نجيبش الفرس الابيض ونبقى ما سمعناش نسمع الكلام سهله انما ما نسمعش الكلام اسهل انما نسمع الكلام ولا نسمعش اهو ده اللي مش معقول يا عمي ده الملك بيتسلى بينا سيبه يقول والملك قال هو ده هو كده اللي عايز يبقى وزير يجب لي فرس ابيض بشرط يسمع كلامه لكن ما يسمعش كلامه لما اللي في القصر معرفوش بعت المنادي يقول كده في السوق واللي في السوق زي اللي في القصر في الاول استغربوا من كلام الملك وفي الاخر قالوا على كلام الملك يا عمي ده مش معقول سيبوا يقول في اخر سوق المدينة كان فيه طحونة قديمة والتحان كان راجل عجوز لكن اهو الحمد لله كان عنده تلت اولاد هما اللي بيدوروا الطحونة وكانوا بيشيلوا الطحين على فرس اسود الاب قال لأولاده سمعتم الملك بقول لكم واحد منكم ياخد فرس الطحونة ويروح للملك مين عارف يمكن ياخدوا الملك ويعمل وزير اول الاولاد استغرب جرائية والدي ده الملك بيتسلى ثم ان الملك عايز فرص ابيض وعايز اللي يبقى وزير يسمع الكلام ولا يسمعوش وثاني الولاد برده استغرب جرائية والدي حتى ولو كان ده فرس الطحونة اسود ثم ان الملك عايز اللي يسمع الكلام ولا يسمعوش ثالث الولد برده استغرب لكن تالت الولد قال مدام ابوي قال اروح بالفرس الاسود يبقى خلاص حروح حسمع كلام ابوي الدنيا كانت ليل وثالث الاولاد حيروح للملك مع طلعة النهار والحقيقة طول الليل الولد بيفكر الطحان ابوه بيقول كده ليه ونروح للملك حيقف قدامه ويقول ايه يفكر يفكر واول النهار ما ابتدى يظهر ثالث الاولاد ابتسم ابتسامة أخذ الفرس الأسود وابوه الطحان اتمنى له السلامة تانت الأولاد ماشي بالفرس الأسود والناس في السوق في المدينة يستغربوا ويدحكوا تانت الأولاد داخل بالفرس الأسود وحراس ضوابة قصر الملك يستغربوا ويدحكوا وقف الولد قدام الملك قال له الملك ايه دا الولد قال له: انا عايز ابقى وزير وعملت زي ما انت عايز يا ملك انت طلبت فرس ابيض وطلبت اسمع كلامك لكن ماسمعش كلامك جبتلك الفرس ابقى سمعت كلامك لكن ما جبتوش ابيض ابقى ماسمعتش كلامك وده كل المطلوب ضحك الملك وقال انت اللي حتبقى وزير انت انسان عائل علشان سمعت كلام ابوك وانا عايز الوزير عاقل وانت انسان بتعرف تفكر وانا عايز الوزير زي كده بيعرف التفكير وابن الطحان الفقير بقى هو الوزير ليه لانه شاطر والشاطر اللي هو يسمع كلام الاب وبعد منها يفكر